يا هيه التفتني واسمع ادعاي يا هيه يا هيه التفتني واسمع ادعاي يا هيه ترى عادك التشبع من البعد وتواجه دعيتك بصوت ان يصلك ليه ما توحيه وان اسمع من صدف صوت لجاجة عليك الفواد اخلاجهم صمخ الرعي خف الله في رعيه ما تسمع اخلاجه عليك الفواد اخلاجهم صمخ الرعيه خف الله في رعيه ما تسمع اخلاجه ترى العفو قد جاء كوله وقت نمتاليه وترى العفو, ترى العفو قد جاء كوله وقت نمتاليه وترى الحلم بحرا غير لا تامن مواجه وترى الود ليل مظلم نجيت لكساريه إسراجه وصارك والجفة ينفخ إسراجه وترى قصرنا هلي كم سنة نجمع ونبنيه هو العذل الطيح باب هالعود وزياجه ليه أيام مدري وين دارك ولا أدري ليه وأنا خابرني باب شفك ومزلاجه غياب بلا سبه هجاء الدنب لا تنبيه وجفغل العرب نار على الكبد وحاجة نضج قلبي من البعد واش حاجتك تكويه جفاك الجمر والصبر في بعدك الصاجة وطبع حبك بقلبي والأيام ما تمحيه هذا هجرك يحاول يموج ولا ماجه يموت الأمل لكن اظنون الغلط حيه وعرو قلوفه فالروح والقلب والجاجة خبرته حد يبكي على واحد يبكيه وخبرته واحد مسجون ما يبغي فراجه أحبه ولا بغطه على شيء يسويه ولا زالت رقابا رجى فيه من عاجه عسى منزله خبرته واحد يبكي على واحد يبكيه وخبرته واحد مسجون ما يبغي فراجه أحبه ولا بغطه على شيء يسويه ولا زالت رقابا رجى فيه من عاجه عسى منزل أمه وحقه قلوة سمتسقيه وتبحك له الدنيا وهو يضحك احجاجه فقد خاطري شي من ضيقه مسليه وغدت روحتو والليله هجاجه اروح المكان نخابره خابره حياتي اسوق القدم صوبه يهمه لها حاجه مكان منزل الظمح وقالوا اسم وتضحك له الدنيا وهو يضحك احجاجه فقد خاطري شي من ضيقه مسليه من الناس والليله هجاجه اروح المكان نخابره خابره حياتي السوقل كتم صاوبه وهي ما لها حاجه مكان النزيه اول وما جهيله فيه وانا خابر ما رجل مثله بدواجه لعل وعسى ما حدني للمجي يدعيه واشوفه وانا ما ودي اسبب احراجه يحب الجريح اخر دروبه اللي وتحب القدم جيت مكان اول وما روح عبد الله وللمتابعه عبر البلاك بيري عبر بنكود 22 70, 70 ابو عبد الله